غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم نَجِلُدَتُهُنَّ وَأَحْصُلُ الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بَفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ دخلوا الله فقد غلّم نفسه لا تدري عن الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا دلوه أجلهن فأنصوهم نبي معروف أو فارقوهم نبي معروف وأشهد وأشهد ذوي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 أمره، قد جعل الله بكل شيء قدره، ولا إِسْمَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى رُتَبَةٍ فَعِدَّتُهُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ وَأُنَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ أَن يَظْهَرَهُ عَلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا a skinoh namin haifu secantum mi o jidikum Wala Toba Rohum Nani حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أوضع لكم فأتوهن أجورهن وأتموا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فستوضع له أخرى ليوم يَتَضَوَّسَ عَتْـمَ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قد غبى لأمرها وكان عاقبة أمرها خسراً عَدَّ اللَّهُ لَهُم عَبَادًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَأَسُولَ يُتُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وعلى الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ألا قد أحسن الله له رزقا؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحب طريق كل شيء